أربعة عشر. استمع إلى الجمل وأعدها ثم صل بين المجموعتين كما في المثال ليلى ذاهبة إلى المستشفى يوم الأربعاء هو قادم من بولو يوم السبت أنا ذاهب إلى السينما يوم الجمعة هي قادمة من وان يوم الاثنين هما قادمان من برصة يوم الأحد هما قادمتان من قبرص يوم الثلاثاء